نعم السلام عليكم وعليكم السلام حياكم الله شيخ صالح الله يبارك لك شيخنا الزكي الاخير معك أبو عبد الرحمن من ليبيا شيخنا وعليش وش ابي بس رايد نعم شيخنا وش عندك شيخنا عندك. عندنا سؤال بارك الله فيك شيخنا نعم في نعم شيخنا الزكي بالخير عندنا جمعيه خيريه فينا جميع وتعاون وهذه الجمعيه بارك الله فيكم شيخنا الذين يراسون هذه الجمعيه من جماعه الاخوان المسلمين ومن جماعه التبليغ وفيها خدمه الشيخ بارك الله فيكم وهذه الجماعه عندها تنشر بعض الرسائل في تركز في هذه الرسائل الطعن في المنهج السلفي وفي مشايخ الدعوه السلفيه وهذه الرساله اسمها البينات الجليه لفضح ادعياء السلفية وفيها يا شيخ جزاكم الله خير الطعن في الشيخ ربيع حفظه الله ويكرون شيخنا ان طعن علماء السلفيين في المجاهدين بحجه الجرح والتعديل وتقطيعهم من الشيخ ربيع المدخلي لا تطولوا لا تطولوا هنا ما دام سموهم بهذه الصفه هؤلاء دعاه هين نعم ايوه يعني هذول الاخوان الاخوان نعم. لا يرون مانع من مصاحبه الرادبه نعم نعم و... وامثالهم نعم هذول يعني تجمع سياسي ليس تجمع اعتقادي نعم شيخنا فاحسن شيء ان هم تبي يقولوا ان الاخوان المسلمين اللي ليس من الحزب الكريم ما الحزب الكريم هو من كان على علامة... ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه نعم, نعم شيخ. شيخنا جزاكم الله خير شيخنا فهل نحذر منها جزاكم الله خير بارك الله فيكم هذه الجمعيه ما في شك اذا كانت كما انا اقول اللي فيها جماعه الاخوان جماعه التبليغ تحذر نفس نعم شيخنا, شيخنا عندهم كلمه اخرى يقولون ان ان الطائفه المنصوره يتبعون بها السلفيين ان حزب الله بعد التدخل الأمريكي في شبه الجزيره العربية كيف ذا يقول هذا ولا نعم, على... على... على نعم. آ... ما عليها اهل الجزيره العربيه نعم واللي آ... فرنسه دوله سعوديه فان لهم عباره ان دعوه الاقامه بها محمد ال... بن عبد الله قبل أن يكون الامريكي اي تدخل في الشرق الاوسط نعم, نعم. و هي باد... في 100 و يعني 50 من الهجره نعم. يعني ما ظهرها الان حول 300 سنه نعم الشيخ ويدعو الى إخلاص لله والتبرؤ من المشركين ومن اعمال الشركيه نعم شيخنا شيخنا اي كلام نعم شيخنا نيق... نعم. نعم يقولون ان ان حزب هذا نشر الدخل الامريكي في شبه الجزيره العربيه كرد فعل لتكثير العلماء الجهاديين ولي ديولي امره للملك السعودي واسسها ربيع المدخلي وكان اخوي كذاب ربيع المدخلي ما هو لم هذه الامور وعيف الله فهو من اهل الجزيره ما راح دخل لكنه على العقيده صايفه نعم, نعم حياكم الله بعد الشيخ ربيع دارس في, الم... في الجامعه الاسلاميه في المدينه نعم نعم هو يدوي العقيده التوحيد س... س... عقيدته صايفه الص... حييك والله شيخنا وياك والله حييك والله جزاك الله خيرك حياك والله شيخ الله خير حياك الله حياك السلام عليكم